وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فلما نَبَّأَتْ به وَأَظْهَرَهُ الله عليه عَرَفَ بعضه وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا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 Asa Rabbohu, en Tala Kwakun, en je weet wel, hij is een vrouw,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 يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يقولون رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفاو والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 وضرب اللَّهُ مَثَلًا للذين آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قالت رَبِّ ابن لي عندك بيتا فِي الْجَنَّةِ إذْ قَالَت رَبِّ ابْنِ لِي فِي الْجَنَّةِ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ